بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة و ما آدرک مال قارعه، القارعه ما آدرک مال قارعه، القارعه مال قارعه، ما وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون تكون الجبال كالعهن المنفوش.یوما یکون الناس كالفراش وتكون كالعهن المنفوش. یوما یکون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش.یوما یکون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش. یوم یکون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش.یوم یکون الناس كالفراش المبثوث و الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثَقُلَتْ موازينه فَهُوَ فِي عيشة راضية فَأَمَّا من فَهُوَ فِي عيشة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثَقُلَتْ موازينه فَهُوَ فِي عيشة راضية فَأَمَّا من فَهُوَ فِي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُهُ هَاوِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُهُ هَاوِيَ وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُهُ هَاوِيَ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 نار حاميه وما ادراك ما هي نار حاميه وما ادراك ما هي نار حاميه وما ادراك ما هي نار حاميه وما أدرك ماهية نار حامية وما أدرك ماهية نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ